بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم براستي إيمان نوح من روانكر بولاي قومكي فرمان من بيداكا قومكت بيدار بكروا پيش اوائي سزايا چي بأيش يخيان پي بگريت قال يا قوم اني لكم نذير مبين اوائي اي قومو هزو گلم من بيگوما بيدار کروا چي اشكرام بوتان انعبد الله واتقوه واطيعون دواتان لدكم ك. هر خدا پارس نو لخشم و قینی خودان نو فرمان برداری بن يقفل لكم من ذنوبكم و يؤخركم إلى اجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون و يقولون أن الله يكون لدينا خوش فيك و يتونه لدينا و يقولون أن الله يكون لدينا فيه يقولون أن الله يكون لدينا فيه فيه في كل شيء يتونه فيه إذا أردتك في ذنبه قال رب إني دعوت قومي ليلة و نهارا 200 سال بانغواز نوح سكالا يكرده وتي من بشهو بالروش بانجي قومو غلقمم کرد بو يك خدا ناسيو پارسكاري فلم يزدهم دعائي إلا فرارا كتيب بانجوازكي من هتشيز زياد نكردن تنها را کردن يان و وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آبانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا من تاليان خوش ببيت دخست و جلا كانيان بسر خويا نداده تانم بينن زور گرمبون لسربيبا والريو خويا ان بازل دزانيو لود برزبون ثم اني دعوتهم جهارا من باش كرا بانغ مكرنو و تارم بودان ثم اني اعلنت لهم واسردت اینجا من برروی و بی پردا همشته کم باز کردند. هندهداریش به قسم بود کردند. با بو تاک و خزان کانیان. فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا برداوام پیم دقتن. ای ود داوای خوشبون لپر وردگار تان بکن. چونکه برازتی او ذاتی چی لی خوشبوه. يرسل السماء عليكم مدرارا و يمددكم بأموال و بنين لكم جنات ويجعل لكم انهارا باران تان بل دبارينيت مالو سامانو باره نيد مال و سامان خبا نوتان په دبخشت هاو ري لقل ربارو ما لكم لا ترجون لله وقرا اوت شيتانا قدری خدا نازانن زانن بوريزي بودانانينو لي ناترسن وقد خلقكم اطوارا خو اي وپيشتر نبون هر خدا خوي بچن قناغدا اي ويتي پراندو دروستی كردن ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. مان چی کرد و تهوی رونا چی تیان داو خوریشی من الأرض ثم يعيدكم فيها و اخراجا. هر خدا خوی ای وللا خا چی زوی بدی هناوو پیگان پاشان دتان مرنی دتان خات و الناوي هر کاتش در تان دهی نتوا و جعل لكم الارض بساطا لتسلکو منها سهلا فی جاجا خداي خدای زبی با راخستون چون تان بدستان وديد تا به آرزوی خوتان پی آیده بگررین لرگ فراوانکان قال نوح رب این لهم عصون واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسروا سرنجام نوح نا اوماد بو بوياوتي پروردگارا براستي اوان خيبون لم شوينيو كسانك كوتن كما لون وكان ينقازان جي بي زيان نبيت ومكروا مكرا كبارا خدان ناسان پیلانی جورو نخشی سام ناتیان دارشد. لا تدرن آلها ولا تدرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وتيان نصران. و تیان خدا كانتان بهينا نکن واصل ود و سواع و نسر بهينا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا غلالا بيغمان <تصفيق> اوانه زور كسيان قم راكرد پرورد گارا امسم كارانا تنها قم راي نبيت اتشتريان بوزياد مما خطيئة مغرق فأدخل نار فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. جالس رنجامي جناه تاون ياندها هوز النال بار نقوم لزريانك جا خران النوا قروا كسيشيان دز نكود لخشموس زي خدائي پنايان بدات. وقال نوح الرب لا تدر على الارض من الكافرين ديارا جاء نوحتي تويان انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا تنك براستي اگر تو وازيان لبهي نيد هرچي بند کاني تو يقوم رايد کنو کسي شيان لنا بيد لنا ويتازا مگر خرابة كارو تاوان بار نبيد رب اغفر لي ولي والدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا پرورد گارا لخومودای کو با اوکمو او انا خوش ب مالم با با وروہ اروہال ل ایمان دارانی پیاو ایمان